اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم طلقنا فهم دقائق العلم وارزقنا حقا حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات الطائفة وافتع علينا مقفلات معضلات معاربي ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصلي على عبدك ورسولك خير البرية واله الأصحابة هذه المهدية وبعد فإنا لما رأينا به من جامع الهدى واليقين وكان الهدى واليقين به مقدمة معتصم معتصم مقدمة معتصم كل دين علمنا متيقنين وعيقنا مستيقنين أن لم نصيب رشدا ولن ننال مطلوب هدا إلا به وعن تفسيري وبما نور الله القلوب به من تنويره يعني المعتصم حق كل دين النور والهداه هذا مقدمة في القرآن مقدمة المعتصم معتصم جديد قبضوه هالكل دين قبضوه كل دين بلله معتصم وبحب لله قبضوه الهدا واليقين به في القرآن مقدمة لكل معتصم ل... لم... مقدمه معتصم كل دين يعني به بمعتصم... معتصم معتصم يئتصمون بكل دين هذا القرآن النور والهدا حقهم مقدمة. <تصفيق> ايوه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> علمنا متيقنين وأيقنا مستيقنين أن نصيب رجدا ولن نعلم طلوب هدا إلا به وعن تفسيره وبما نور الله القلوب به من تنوير فنظرنا عند ذلك فيه واستعنا بالله عليه فوجدناه بمن الله لكل علم من الهدايا ينبوعا ورأينا به كل خير في الهدا مجموعا فلا خير في الحياة الدنيا كخيره ولا اهتدى لأحكام الله بغيره من طلب الهدى في غيره لم يجده أبدا ومن طلب به وجد فيه أفضل الهدى فقصدنا قصده والتمسنا رشده فأي رشد فيه وجدنا وإلى أي قصد منه قصدنا تالله ما غابت عنه من الهدى غائبة ولا خابت لطالب فيه خائبة أنا إذا كان سيد نتدي برمتها دار من نكرة في برا واحد كور في برا واحد فيه إيه ما فيش دهالد فيه كيف كيف تعالي شيء الطرق ذا هذي توصل لله بتاس حمل بلامة كل هذا عندك العجائب والغرايب حقتهم ما المداه فيها دي كذا على الطريق ما الترافيش تدل على وجود الله وتقويه بالنار ودلاله على الحق في موردين، طبعاً حوالين راح واحد كل من غيره. لا <تصفيق> تريتي <تصفيق> أنت بعمر من غيره، ما رح كي في يقيم مثل ما في. سواء. كما ريت انت فيه. سوا إذا كمارة تنتهى فيه الله الذي لا أدي من بين إيدي ولا مقال. كذا كذا تأكد جا؟ من هذا لأنها ما يعني ما ادري وشه كل مره حتى اي واحد يقراها مقدمات اديلها المقدمات انها هو البلاغه الفته في واحد لا ضروري ضروري تفهمها انت عندك المقدمات كلها ما بلا قاعد يفهم بعض الامور وبعض الشيء قاعد يجي مو في الغالب اشياء تمام على اللغه العربيه لا نحو ولا صرف ولا معاني ولا بيان ولا حاجة اجي اقول لله نزاب السماوات والارض هذا ربيعي اقرأ ويا التفسير من عندهم الله أرزل معنا أخانا نكتار إيه قال يوم اسمه نكتار ميراث السماوات السماوات قال هذا المطر الذي ترونه ينزل من السماء الساعة حق السماء <ساحة> أه. ما وكلا. ما غابت عنه من, من الهدى غائبة ولا خابت لطالب فيه خائبة لقد كشف سدور الأغطية وأظهر ما كنون سر الأخفية فأوجد مطلوبة ملتمزيها وبيان. وأبان المسلسة مكتبسها إذا خرج لها الإنسان بعض الساعات ما أعضى من القرآن ما بجو بشين الله لا تلقتها خذ المعاني حقت الآيات ذي وردتها لكن لقطها من أماكن يعني يعتمده واحد في أي موضوع يراه بي يراه عمور عجيبة عجيبة يراه تضافر على شيء الآيات يذكرها في ما ما بيكرر الله يذكرها في مكان ويذكرها في مكان ثاني لها شيء ثاني فاذا يا فائد عجيبة السيازة المنحرفة تحرف القرآن تمت صحيفة الثورة دوسم حق صحيفة ماذا ما وش ده؟ فالما بوليه به قد من جلبي سملوك الجبادره واتباعها من علماء العلماء العوام المتحيرة في توجيهها له على اهواها وتصريفه وتاويلها له بخطئها على تعريفه حتى عطل فيهم قضائه وبدلت لديهم اسماء فجميه الإساءة به اقسانا والكفر بالله إيمانا والهدى فيه عندهم ضلالا قال الله حذر من الفواحش ما بطن منها وما ظهر وقال وقال وقال وقتبرها منها ونسبها من إلى الفجرة والشياطين قالوا لأنها فعل الله فعل الله أحسان دخل ما هو أحسان دخل إلا بقوله أحسان وحزن لا بيربار شيخ لا بيرستعر اشتي بالأحسان هنا ما اشتي اشتياله مقابل القبار وإحسان هنا أخذها بهم ها؟ لا أقول لا مش عندها طالع عندك ما لا من الله ما حسن يعني <تصفيق> يعني بي, بي, بي في تفسير المصابيح بينقل منه من كتب الرازي ويرجع فيه يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم. هو عادتك كما ارى التفسير سابر في انا ما كنت دي ما فيها خلاف يجيبه ويطرق صعب المصابيع. من ايام انت بهلا. ده عندك فسر يزبحه وفسر. لما وصل عند الحكيم قال ذو القدرة والبطش والقوة. وال... ولا هي تبتطيها لا لغا ولا عرف ولا شرف ولا لا امناسب ولا قليل عالم كل ما اجابه لا يشير عزيز لا يشير عزيز لا بس عزيز لا يشير عزيز خيزر الله في الراسي باتره انا هشي عجيب عجيب لا يشير عزيز ليش بيهربونه الحكيم بيخلق الظلم في الظالم ويعدبه علىه وهم بقلوبه كيف بايز برجوه حكي عادة عادة ها؟ عادة ايه يعني يشترمه حكي يشترمه حكي ما يشتر يزرع بايز يفسر بغيرها ويزيت ولا شي ما بالله بيفسر وهو جازع ومن قبلها لجي عليهم مأخذ سبراه وماجين هالغيبة <تصفيق> من سبراه؟ إلا, إلا. هالرجال حزل راعي المرتبات. على تفسيره أكثر مرات تلفي تفسيره في الرد على الله. <تصفيق> الرأزي هو ويكثر ويسحب لجواه هذه هم ما ويضيع على خلاط طول طول طول طول الرأزي ما بشيل هالمسار عصير جو. وحكيك يعني وقامتك في فيها بيقلب لك الباطل أن يجدوش بال حق لك خان سيد العالم معي هلا تفسير وصل الله قليل أفضل سعدنا نقرأ نجس سعد اه. وبصر ضيائه عمام بل حتى كادت أن تجعل فاؤه ألفا وألفه للجهل بالله فأن تلبيسا على الطالب المرتاد وضلالة من العامة عن الرشاد فنعوذ بالله من عماية العمين والحمد لله رب العالمين بل بيقلبوها قلنا لكم بذلك دي قال واش اسمه فحق الله فلا من تمن في السماء قال معنا على السماء <تصفيق> حين الحين الجميع في يده. السماءات موجعة زمينا. فلولا ما عبد الله سبحانه من كتابه وحججه وأذكى سبحانه من تنوير سرجه لأباد حججه بتظاهرهم المبطلون. ولا أطفى سرجه الظلمة الذين لا يعقلون ما بيرضى الحين حجاج استقلاب. يقولوا ما بلا يجب أن نفهم بما فهمه السلف. ولا هو السلف جمع. يعني ما بيرضى بسلف كله. السلف يعني حتى ولا كل ما قال السلف بل روايات محددة بيرضوا بعض الفيدر هذا هنا هذا الحياة ها؟ أجيال همودي في الجامعة فيدران هذا الحياة جدا ها؟ جاهل جاهل ها؟ المحلوب. ايوه يعني السلف لكن يقول لك بل روايات بيرضوها ما هي لها بجوه السلف بتفسير وما يزاعدهم ويرضوا ها؟ بيدرقوك مليح ما يدرقوك ماذا الحين يعني ما في حصر الرئيس ده يعني يجهل الناس نزلهم مو لما مو ادنى المستويات في المعرفة ما احد الشيء تراف في الجامعة ما هو لا من حق يا حق ذاك اللي ما خيف هذا انصبي على الواحد على العالم على ستة تسين دولار بيجي بيجي نابغي بيجي نابغي لكن العام بيجي نبوغ بيجي نبوغ وعبه ناس بيجرى ما بينفعه هذا عندك التنجير يحتاج يحتاجه لكن الشكل العام القائم الناس أكثراً غير تعليم. يفتح لا ذين في بلاد ماهم بمجرح. مثلاً في اليمن ولا هناك. ما يعني. لا بتظاهر المقتلون ولا أطفاء سرجه الظلمة الذين لا يعقلون ولكن الله سبحانه و أن يطفاء وجعله سراجا لأوليائه أبداً لا يخفى. واذكاء بسبعان ومتنوير زميني? يعني اصلا الذكاء ذكاء النار هو حين زيد واحد له هابها. يعني جعل النار حكتها تذكاء تطلع. وش الذكاء? لابنك الاذكاء بسبعان ومتنوير زميني? لولا ما اذكاء. لولا ما, لولا ما وش؟ وجعله زراجا لأوليائه أبدا لا يخفى ولذلك ما يقول سبحانه يريدون أن يطفئ نور الله بأفراهم وياب الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون ولعلنا ولا قوة إلا بالله العلي الكبير وبالله نستعين على ما هممنا به لكتابه من التفسير أن نضع مما علمنا الله فيه طرفا وأن نصف فيه من وصف الحق وصفا وأن نصف فيه من وصف الحق وصفا نبين نبين عنه بما يحضرنا فيه ال... بما يحضرنا فيه الله من التبيين ونعتمد فيه على ما نزله الله به في هذا اللسان العربي المبين فإن الله جعله مفتاح علمه ودليل من على حكمه فلا يفتح أبدا إلا بمفاتيحه ولا تكشف ظلمه إن عرضت في فهمه إلا بمصابيحه مجتمع الله لفاتيح اللسان العربي أنا أنا <تصفيق> يعني يعني الرجوع على الرجوع الرجوع يقول لك في لا رضى واحد من الزعن وهبيبي فانتبه اقول له قال ابلغ على ما فهم السلف وعلى ما فسر والسلف قلت له قال الله قرآن عربي انا وقال القران انسلفيه له عربي نرجع صلح القه العربي عبيه <تصفيق> على لا ما بيقول قول كل السلف على ما في السلف <تصفيق> أه؟ لا ولا الناس ما للجنون بيروح وما ما ما هو مذهب يكتبوا أز... على ذلك السلام ايش مال قاصد جنود مسا قال يصير معنا انا بالنسبه لذولا ابي <تصفح> حي... السلام بيتخصصوا مثلا جمعوا قول كذا وقول كذا وما اختاروا لا ذاك القول ايوه ايوه انضباط <تصفح> عسكري ما كانوا بس هذا ولا تكشفوا ظلمه إن عرضت في فهمه إلا بمصابيح إذا عنه فاستمعوا وبه وفيه فانتفعوا علموا أن لن نضع من ذلك إلا قليلا وإن أكثرنا وأن وإن بلغنا من تفسيره كل مبلغ فلن نمسك عنه إلا وقد قصرنا وإن لكل تفسير منه تفسيرا وإن قل تفسيره كثيرا وإن قل تفسيره كثيرة وإن لا. لكل تفسير منه تفسيرا كثيرة. قال لأ الإمام علي عليه السلام: لأ يعني منها سبعة سبعة. سبعة. ولكل باب منه أبواب وكل سبب فقد تصله التصله الأسباب إلا أنما سنقول في ذلك بما يحض الله بما وما نزل الله أن بيان في كتابه عما ونبدأ من تفسير كتاب الله بما نرجو أن يكون الله به بدأ من تفسير السورة التي أمر نبيه أن يسأله فيها الهدى وسماها عوام هذه الأمة فاتعة الكتاب والفرقان وقال بعضهم اسمها أم القرآن وذلك مما يدل من يستدل على أنها أول ما نزل كما يقول بعض جهالة العوام بغير ما دليل ولا برهان أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق قرى واحده خرج من عليك ايش لن اول سوره ايش يدنا انا نزلت على الصلاه ايش تي ايش تي القائل سوره هذا نزلت علي ما نزلت مجموعه ما انا درا ما يوريا قال يا الذي نزل عليك نا اخبر اجل لدنا وهو قد نزل عليه قبلها الاسم الذي امره أن يقرا به فيها ولها وان يقدمه في القراءه عليها لا لا ها ان قال اقرا باسم تقول عن ان اسم بده انزل له ولا وش درابه بسم الله خلي لي عليك معنا حين قال ما بشي حين قال بس ما انا دايش ما قد يعني بخاطبه ما كان ما نزل عليه ما من فأخبر جل ثناؤه أن قد نزل عليه قبلها الاسم الذي أمره أن يقرأ به فيها ولها وأن يقدمه في القراءة عليها ثم يصير بعد القراءة به إليها ألا ترى أنه لو كان ما قد قرأه وما أمر عليه السلام أن يقرأ لكان إنما أمر بفعل تام مفعول وقول قد تقدم مقول أنه لو كان ما قد قرأه والله ما عمرنا قال grab اسم ربك لو هدي اخري قال اقرا اسم ربك قال grab اسمي جاء لا لا يشتنيون جوه شيء كده كده هي امره يسبري يقول لك كده ما بقول جو قلتهم اقرا من ذا غير يوم يقول يدي انا بقول انا جاهز انا والله لا يسببر ها. ولا هو قول تقدمه قول ماذا؟ إلا اشتمه اسم الله. في الفاتحة. حين قال له الله في سورة اقرأ اقرأ. كل شيء قدي قدي قت كدّم. تعال ترى ما هو ما قمرفعه. وبرعلي السلام لا لا هو ما هو هو انما حسب يقول لك كذا اقرا الله وقب الشيدا شيء مفعول ربي ربي الذي امرني اقرا به بسم الله الرحمن الرحيم الذي قدم به في صدر كل سورة عند اول كل تعليم والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد النبي وعلى آله تم المديح الصغير بمن الله اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم لا صار والله ما هذا ذيك الساعي ليش الناس ما بعده ما من نبي هذا هذا ها ما بعده تبيتوا قاعد انا هي للتفسير كان <تصفيق> <تصفيق>